بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارتم ان كنتم فاعلين قال قائلهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة, يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مَا لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 أَلََّ ذذهبَبُ بهِهِ وَأَجمَهُ أَجَوه في غيابَة الجُب وَأَوْ حَينَ إلَيْهِ لَ نَبّ أنَّهُم بأَمرْرِهِم هذا وَهُم لا يَشون وَجَاءُ أَبَهُم بِشَأََ بكُون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 بما يعملون وشروه بثمر بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ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 لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنطره إلا قليلا مما تأكلون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ وَاءٌ نَّاشٌ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي به فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالُوا رَبَّنَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْنَا يُوسُفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتذوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء قُوَّةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَصَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضائعهم في رحالهم لعلهم يعرفونها الى انقلبوا الى اهلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 قَالَنَّ لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ نِيبَهُ لَتَأْتُنَنَّ نِيبَهُ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نقول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 قالوا اتخذنا من دون الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه منوجد في احله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 حتى إِذَا أَجَأَ الرُّسُلُ وَنَادَوْا أَنَّهُمْ قَدْ كذبوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا سَنُجِّي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ المجرمين. لقد كانت في قصصهم عبارة لؤلئال للالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون